صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنما العسر عصر يسرا إنما على عصر يسرا فإذا فارستا تنصب وإلا ربك فرغب هذا ينسب هذا أيضا حديث شريف ينسب هذه الآية وهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره والإمام الشمد وعبد ابن حمي وغيرهم من اصحاب من عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت اخب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات حقا الله يحفظك حقا الله تجد تجاهك اذا سألت فاسال الله واستعن فاستعين الله علم من الامه يجتمعوا على أن ينفعك بشيء ينفعك الا بشيء كتبه الله لك ويجتمع على ان يضرك بشيء يمد الرك الا بشيء كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفوت السطور وفي روايتي لي غير التلميدي ولي وعبد الرحيم حميد احفاد الله احفظ فاضل الله تجل امامك تعرفي الله في الرخا ويعرفك في الشده ما اخطاك مصيباك وما اصابك من كل اخطاك وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر الشهيد عندنا وإنما على العصر يوسرا رسول الله قال إنما على العصر يوسرا القرآن يقول إنما على العصر يوسرا هذا وجه الشيء هذا الحادث هذا حديث عظيم وحديث جليل وحديث فيه فوائد عظيمة وفيه العلوم وحكم وأسرار أرواح الإمام في السنان رواه الإمام الحمد بن حنبل بل تموسناد رواه عبد بن حميد رواه غيره عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس بن عمه النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجم القرآن وكان يقال له البحر نحفظ العين أُلِدَ في شعب بني هشيم لما كان رسول صلى الله عليه وسلم تفقّل الكفار تفقّل الفار على مقطاعات رسول الله ومقاطعات بني هشيم حتى السدي الشعبي الشعب ديالهم كتب ولد عبد الله بن عباس وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم هو ابنه خمستاش عام مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقه بالرافقة لو عبد الله بن عباس عنده خمسطوش شهر سعين عب. ولكن يوسح حكمته ما يتوئي شهر ومن ذلك حكمتها فقد أتيحه فقد دعا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم في الدين يارب يجعله فقير وعلمه تاوي أي تفسير القرآن فكان أي تفسير, بس تفسير هو هو الذي كثير من في تفسير وقال الله هو فقير فقير بالدين وعلم التوين وعلموا الحكمة فكان حكيم فكان حكيم وهو القائل الحكمة قال اين موجة الحكمة فتعلمها وقالوا من عامي فإن أرضو مع عامي قلوا واحد حكمة قال نعم بس تكونوا رمياتهم من غير رامي تكون رميات من غير واحد عمره ما يرمى ويدرب الرميات ويدرب الرميات هي تغير هي هذه حك <تصفيق> وليس كلمة بعد فالإنساء فصلوا الحكمة ماي هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ونهار لا تحمد له، لا ت، وبنوك ده وسبعين سنة، عمت منيوستين وقيل عام سبعين، في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وصلى عليه محمد بن الحنيفية رضي الله عنه وسيدنا علي، والما وضعف الطائف ومضوف الطائف مدينة سطائف مدينة، مستفديها المتاع ماكملهون، والما وكان هو عبد الله بن عباس كان موجود كانت الناس كتجي من كل الأرض كانوا كيتغداو الغذاء الحسي والغذاء المعنوي اما الغذاء عند, عند عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس هو كيكرم. غير هو عبد الله بن عباس قال أنا أنا الناس الناس بلاد سورة جا كيجيو عبد الله بن عباس وامشيو المطعم في سبيل الله لا ولدمكمنا مطعمكم من الجنه لا نريد منكم جزاء ولا شكوره غضب الله بن عباس وعبد الله بن عبير واما فلوط جا جا طير اخضر عجيب ودخل في الكتين ديالو و جاءوا و يخرجوا و سبعوه في القبر ما قدوا يا اياتون أسل مطمئنتون ربي لك رضية مرضية دخولي في عبادي و جناتي و إلا تسبعنا ترجى مدنة و يكفي هذا الشيء عبد الله بن عباس قال كنت أخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم كنت أخذ بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان الرسول الله ركب على بغلاه أهداها ليه ملك الملوك وكان كان رب تفسدنا عبد الله ابن عباس و وكان عبد الله بن عباس كيمشي شي مره في الليل يبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالته اللي نرا كان كانه خالته إن عبد الله بن عباس هي ام الفضل رضي الله عنها رضي الله عنها بنت الحاريت خالته خالتي عبد الله بن عباس وكان يجي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم وشي شي ذكر واحد الفقير مسكين فوق ضعيف الحديث ما فهمش كان كيقرى شي ناس في دار عمر قصارية قصارية قديمة اسم مك ولا كانت قديمة ايوا كان كيقريهم تما في جامعه من الناس كيقريهم في الشمائل وهما علي حسين الحي كيعرفوا غير الفقه عرف شويه في النحو سيدي قيص اخت توصل كي يقرب شمال يوصل عند ابي عباس نا رسول الله تزوج خالته وهو يقرا نحو سيد حميده بن الحاج موكودي كيفهم فيه شنو سمع الضمير يعود إلى قرار الكور اشبع لي هو عندي عباس ان رسول الله تزوج خالته الضمير قريب رسول الله فرسول الله زوج خالته ايواء جابوه يقولها ما قدر يقولها جال بعض الناس كانوا يصنطون من مجلس دياله ناس و الناس كلهم جاو عندي والله بحال جناه الناس تنوض على تلاميذ ديال الفقيه المرحوم وتشيب عن دال الفقيه هذيك القصه اللي بجيتي واحد فيهم كيوقف العلماء رح رح رح رحم الله رحم الله و رحمنا و رحم الجميع دلالي قال لي ايا تقول سي سي سول الفقيه قال الفقيه سولوا ولا تقول هذه وعندما با... تكبرت ويديتي نقذها ت... تأملوا فيها وشاء هو لكن النار لم يقرأ شيء قال رجع ليه هوم في الصباح قالوا ما كفاش ايتي قالوا ما كفاش ايتي قالوا ما كفاش ايشكال هذا تأول فقه وقع ليه ايشكال ذاك السيد هو ما كفاش ذاك شيء جاء عن الفقه قال لي العمسي القضية السيد فولان فولان الفقه راه قال واحد الحيث كذا كذا ورأى قال بتي سيسود فقير ورجع نجاوبني قال لي يا راني سود فقير وقال لي يا اشكل علي القاضية دار الفقير ضحك. دي وما جاني قال يكذب عليكم وهذا الفقير ما مارضاش قال يجي عند الفقير يسود قال لي فقيرا الضامر راعد على عند بس نارسل تزوجه خالته الضامر هو يعود إلى قرب مذكور عند النوحات إذا كان ينسبق وما إذا كان لا ينسبق ركي يرجع له الأول فرس الله سلاس حشيج زوج خالته والخالة حربة الله حنرجع لكم ما هاتكم وخالة ما هاتكم ما عمتكم ما خالة تكون وبنات الأخوة بنو فضامير دب على عيب لرسول الله ابن عبّاس رسل الله الزوج خالته ابن عبّاس وخالته ابن عبّاس اسمها ميمونة بنت حاريت الهلالية خوت أم الفض بنت حاريت الهلالية أم عبد الله بن عباس إيه وعادي سوف أحبكم سوف أحبكم إيه جاء ما أعطب عن شيئا ما سوف يقرأ الشمال قعد فإنه أحسن يقول نعباس كان كان يمشي يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وكان باته هو صغير باش يشوف يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ذكر انها سنة 13 ليلة وكانت سنة 13 قوم صلى الله عليه وسلم كم المليئ قبلنا قبل من, من العاس في قسم السماوات واختلاف الليل والنهار لا على من على أن القرآن بلوضو وضوء فرس الله مستحب ها الله أرجع بنا قالك تخلق النفس فيه وفقا ليها غلام غلام لأنه بقي شارك إني أعلموك كلمات نعلمك شي كلمات هذه الكلمات هذه لتمنى لهم أو. دنيا تفنى وما تفناش فين شحارفنا من غنية وشحارفنا من نقولهم وهذه الكلمات بقيها كنت تقرأ وكنت تسمع لمن أعرض أن يذكرها وأعرضها شكورة أحفاظ الله أحفاظك أول وأحفاظ الله يحفظك يعني حفظ احفظ احفظ اوامر الله امتثل الله امتثل الاوامر وتشاند النواهي الله تعالى يحفظك فغالب لكي امتثل اوامر الله وكشاند النواهي يحفظ الله تعالى باش ما وقعتيش شي مصايب غالك من نفسه فما كاينش يديك شي حاجه عنده شحال عنده ما كاينش امتثلوا ولو فرضنا والو حيت كيزيد الله الحسنات وكيضعف فيه كيداعف فيه الحسنات واخا تخفر عليه قد لا احفظ ذكروا هنا ان جمع من العلماء تاع شوبيه عام العلماء من جملتهم امام بغاوي صاحب التفسير ابو مسعود البغاوي عنده تفسير للقران امام بغاوي والامام امام الحرمين ابو معالي جويني والقاضي الحسين البصري مش الحسن القاضي الحسن ما كانش قاضي ها و ابو الطيب القاضي ابو الطيب الباقلاني غير الباقلاني هذا قاضي أبو الطيب عاش وستين عام وهاد الاخرين هاد ثلاثة عاشوا مئة عام ما ما ما قالوا قال لهم هاد الاعضاء في الصغار فحفظها الله <تصفيق> لا كنا نسى اللغة في طاعات الله لا عيننا ولا يدينا ولا رجلينا. وقوة من عمد الله بقات محفوظة احتلنا ايمام ابو المنعالي جميل ايمام الحرام ايمام كو المدينة قرر كان من العلمات كبار. ايمام الحرامي وكان يقصيب كثير في الشفيعية نقص واحد المتبم نقص بحد كثير من در صغير طيب الباقي اللاني القاضي ابو الطيب من هل العدل وملك هذا عاش مئة وستين عاما قرن المستعافين قرن ونص قرن المنص قالوا لي مالك قال هذه أعضاء عمري قال معصيت الله بها كانت الله تعالى بها وحفظ الله تعالى احفظ الله هذه يحفظك يحفظك الله يحفظك وكان سعيد موسى رضي الله عنه كي طول صالاته وكان يتلفزك من الولده را الصلاه طول الصالة ليشلك باش الله يحفظك كديش فيها في صاله باش رمقي يحفظه وقال قالوا ان الله تعالى كيحفظ الصالح اللي كان الله كيحفظه يحفظه حتى اذا مات كيحفظه حتى في دوليته هو ويحفظ الله حتى يروح يحفظ القاده وقال اللهم كان الله يعذبهم وينتفعين صح جا حكوا حكايه ان رجل ان شابين سكنين في دار من واحد كيس كل فوق واحد كيس كل في التحت إيه وداك اللي في الاسفل قاعد غير على الخمر وداك اللي فوق قاعد على طعات الله ايوا وخير داكل اللي فوق كيقول لي يقولي أفهم الذين مكارسيات نخسف الله ما أش ما خفت شيء نخسف الله بك أش كي يقولي لاخر داكس كير يخور ومكر الله العذيب هم انجبين جمعا يهوه عند الضانه ضم يا العذاب الالهي ينزل عليك قدام عاد يجيني انا والله كي الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الى حفظ الله تعالى القهر موجود معك في كل وقت روينا ان إن سفنا مو لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في جيات سبيل الله او ركب الكوسيافينا وتقصرت بهم في البحر فمن كسرت بهم السفينة خرج خرج من السفينة أرماج السفينة قايعون في البحر تخرج أخرج, آخرج واحد الغذا في نهايه هذا وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ديال المسلمين كانوا جاهدو وصي فما خرج جالس قال لي خرج وخرج في الانساب جالس راه وايق قال لي انا سوف انا مولى رسول الله انا مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي او ارجي ارجعك أرجع حدي الهره الرسول غادي كيريه في الطريق زيد زيد الرسول غادي يحارسه من كل شيء حتى وصلنا توصل الجيش في ناس من العسكر قال الصحابة يدرسوا احفاد الله تجده تجاهب وروا يا ان عبد الله بن عمر بن رضي الله عنه غادي في شطريك وحبسواهم السباة سبعة حبسوا الناس تخلعت الناس من قالوا عبد الله مالكم قالوا السباة بجعب قالوا السباة فد بي سالة ما عندك رزقنا سير بحال سير بحال سير حال فوية ديت قال لهم من خافة ما يخافش الله كيصد الله عليهم ولكن في نهاية الناس أين أمت العولة الناس خاف الله خاف الحياة وخاف كل شيء احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت سأل الله إذا سأل الله تعالى سأل الله لي ابو ابدا مع ما تغلق والعقل جاي كيف يخلي يخليلي لي بودة مفتوحة ومشني سد الباب بني سد الباب في الليل وفي النار لا نسال النبي ادم حاجته وسال الذي ابوابه انحجب الله يغضب ان تركت سؤاله و بني ادم, يغضبه سؤاله وبني آدم حين يسال يغضب السؤال هو يسال إنسان الله كاين شي امور لا عليها الله فين اسولتي بها الخلق عليها كفرت خرجتي على الاسلام كما يعملون اليوم ان جماعات كثير من الناس بهذه اليوم يسألوا غير الله يسألوا الشيخ القادر يغيثو في البر والحر عطيوهم الرزق عطيوهم الاولاد يعطيهم كذا وثي هذا والشيخ وفلان وفلان وفلان وفلان هذا كفر الشرك لعيد لا الله, الحي... لي... لي... ولكن... الله لان هذه الأمور لا يقدر عليها الله تعالى ويسوتي الح لواحد الحاجلي عليها ما ولكن لقدمت سعى الله لأن يقولون بالعباد بين أصابع وكل واقف يشأ وأما يسوي جل الميت فسؤالك الميت يعطيك يعطيك هذا الشيك في كل شيء وخاء يعطيك وخا غير تخبز حاجه حاجة إنه وفيده حاجه في الحي ربما فيده شي حاجة وما الميت هو لا شيء في يدي فإذا سألت تفسألي الله وإسه عنت إسه عنه إياك أن عبده إياك أن تستاهي لأن إذا سألت بالعبد العازز محدود والرزق ديره محدود هو الجاهل يترك يترك الله تعالى الغني للخزائن للخزئين دائمنا تنفوت وكان محروم ذلك لكلمة ربي لأنه في عقبل أن تفدى كلمته دولة جنة مدينة مدينة وإنما في رضي من شجرة إقلام ومحروم يمتدون بعد إيه سبعة ثلاثة فعلنا الله ويخلي الله خزئين التي يتفع الدولة تخصى ويبشي بدأ يستعل باش بعد عزز ويستعل تفسر وعلم أن الأمات المجتمع غير فعوك بشيء ونفعوك إلا بشي, بشي. كتبه الله من جمعت الأمة وين تعرف واحد حاجة وما كتبش لك الله ما تركش وعلم أن الأمة تروج دوايا دروكا بشيء بوجه عود الروح بوجه لف ولا بوجه لف إلا كتب الله عليك واحد ما كتبش ولا خارج على ما يجري إذا عصوك الله تعالى ما انتهى منه ما دروك إلا بشكت كتبه الله عليك روفعات الأقلام وشبات الصحف يعني كل شيء كتب الله تعالى في لا حمش بود في الكلام شف لا مش من بدل. تكتب كل شيء سالم وش فاتي الصحف وفي روايات غير ترمذي قال فهذه لا تجده أمامك فيها أمامك تعرف الله في الرخاء تعرف الله في الرخاء في الشتاء عرف الله في الرخاء في الشتاء وإذا ما عرفت الله في الرخاء ما عرفت في الشتاء سيدنا يونس عليه السلام لبنا سقط في البحر وتقامل وحوت سمعوا الملائكه عليهم قالوا يا ربي شكون هذا الصوت اللي كنسمعوه قال لهم قالوا لي يا ربي قال لهم الله تعالى هذا صوت عبدي يونس قالوا يا ربي وغيته راه كان في الرخا ديما ميس مايعي هكا كنت كفكر في الرخا يا ربي تفكر في العزه كدغاك قال لهم الله نعم فقال الله الحوت ارضوه فين بداو بالعراي هو ثقيل امر الله الحوت قام حافظه خترما ارما في الساحي ارما هذيك السعار ما عيان ارما في عليه شجره ميختين اللي تطلع الاشجره ديال السلاوي الناس السلاويين زعما الدبله فيهم الشوك اللي ما يطلعش الدبال فيه حمق أحمقه من دبال، تضرب فيه وجهه قال فنفتنا علي شرط مختيب تفكر الله في الرخزين؟ يعرفك في الشتاء وهكذا كل شيء يعرف الله في الرخزين يعرفه الشتاء انظر إلى فرعون عدو الله فرعون ما عرش الله في فرخة ثلاثمية عام هو مالك عمرو مامر دولة الرسول دعوه بيها وقال أنا أربكم وعلا وقال أرسلمكم يسروا هذه النهارون جريم تحتين أمنا خير من الذي هو من. يكلون لما غرق في البحر وعرف راسه اسمه هلا هل إلى الذي أمت عثمان. أشجالي سيدنا. أنا المفسدين. الحفير يا عدو الله يا حلو. شو. السبب؟ ما الله؟ ما إنه لا. فرحة الدعر عندما يأتي بشدة أردوهم على الله ما يقبلوش وشوف الأخرين الذين كانوا يعرفون الله في الرقا عرفوا ربي بشدة تعرفين الله في الرقا يعرفك بشدة وقد قلت الله تعالى سبحانه الله لطيف شبر الله كعرفوا واحد ما يعرفوش في الرقا وعرفوك ولي حكمة ولي أسرار روينا أن أن مجوثي روي التاريخ أنه مجوثي من أغنية المجوث كان حدا معروف الكرخي في القرم الثاني يجري معروف الكرخي من الناس الصالحين وكان هذا جاره الخليفة أرسل إليه غرموه مليون دينار مليون دي لويز بخولها في ذلك الوقت أعطاها ثم قانيزة تغطي حتى ما ألقى عنده كان ذلك المجوسي هو أدخل البيت النار إنه يعبدوا النار والنار و... جوج ادخل أدخل في استخدام قبلهم فكوني من هذه الشدة التي وقعت فيها أنا تفكرتها سلطانية الخليفة ولا والوما انفعتوني أشوي شيئا قالوا وما انفعتونيش أنا كافر بكم أنا, أنا آمن في محمد آمن يا ربي أنا آمن في الإرزال آمن في تعالى الإله حق وجالك كذوق ما شغيتني اخرج ليك و جاء الى مشيد المعروف الكرخي جاء عندي المعروف الكرخي و جاء كي كي اشجد لله و كي بكي على سيد الله و كي يشهد قل لك انا انا مسكين انا رجعت الاسلام و افقني من هاد الظالمة السلطنية او وقرني وقع عندي واروب تأكل شيء ديك الليلة كيشوخ الخليفة سيدنا محمد مراصم جاء معصي الملائكة وصد يصد الصحابه الصحابه اللي معك يكون دائما صديق عمر وعثمان وصد الملائكه الملائكة جاء قال لها اللي ما يجوزي يكل شيء ديال وتثيري ديال دياله وشنتيش رديه الله يتخ منه وراه وراه رجع للإسلام ورجع كذا ورسوته كودة بسيف أصبح لا خر في الحال ديكس ساعة أصبح أمر أمر سفت حر حارز يلو قال سير جيب يجيب المجهوزي شاكي جاء موقع مجهوز ولا مسلم شاكي سعى ما في دخل جيب ديال معروف القاه ريش شيء نسكينه يضرب معروف قالوا جلو كيب للو... ما عرفوش مستشهدك قال ما عليك يكون يكون هذا اللي يساجي عرف كيف هو قال من قال لي الخليفة سلم عيونه ما قال ليها قا غير الله قال الضمن قال الرسول هذا المعروف تبضى مغيسي قال المعروف أنا كالشهد لله رحمه رسول الله رأى ما نفعت ليش ذلك ذلك العافية ولا ذلك ولا ذلك النور ولا ذلك النار عرفي حق الإسلام ورأى نبكري قال ليه قلب ديليك أحب الإسلام أرد الله بيخي زايد معاه ونصلوا ودخلوا عرض الخليفة ونصلوا عرض الخليفة ونرد الخليفة وروح تيران قعدوا بريكة ربكة, ربكة, ربكة من الله سمح, سمح لي قال له لاخر شهد الله اله محمد رسول الله قال مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار هاد دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون دينار مليون أراه إلا بسلم رحمه وراه مشي شيدك لأسيري دياله وده برضي دياله لله سوف يتخلص مني قال ها. اللهم ورسلهم ورسالين اللهم ومشيرين وممدينين وده بصف أنا كانت بك الحلي قال لي الأخر الآن أنا هذا المال هذا اسمحت لك فيه الخليفة اسمحت لك فيه قال لي لا لا أنا عطيت الأمر على أن نفعل ما كانت بخصنش قال لي وده بلك إذا كان مكان أنا وكانت تسمح فيه المساكين والايتام والخير الخير ها زين هاو وزينك غادي نبحت على رصفيره عندي عندي شي حاجة أخرى وعندك هذا قال فالليه الاخر لا أرد في كسير تصدق بيه على المساكين نان قام شمس كنت تصدق على الإيتامة والمساكين والإيتامة والضعافة فانظر إلى تعرفين هذا هو هذا في شدة ومعرف الله هو الشدة دا ومع ذلك الله ولكن هذا نيتو حسنة نتنيا وما فرعا هو نيتو حسن نسية ما شاهد الدار الحر؟ وليك يقول فيها ولهذا رسول الله قال تقبلوا توبة أحدكم المغرغير التوبة كتقبل ما لم تصل الروح للغرغارة إذا وصلت لي الروح لنا أتقلوا أنتو بشيت اللهم أنتو بل الله ما تقبلش قال الله إذا التوبة ليعملوا السيئة حتى إذا حضرها أحدهم يجب قال يكون هناك افضل من اجل كفار وكذلك هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان ولا هناك افضل موت اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان عليك عرفوا سمشمشا ايه ارجع بينا قبلوا توبه أحاديكم زين مالك تعرفي الله في الرخى يعرفك في الشده راوينا أن انظر إلى سيدنا يوسف عليه السلام عرف الله في الرخى واجرت لهم الشكل مخوتوا والحسين ديالو في البيت وانجه الله واتباع عبد إلى غير ذلك واجرت له مرت المالك من المصر الظريقة ووديوا عن نفسها واستقصموا وخافوا الله تعالى إلى غير ذلك وش حال مش لديه تزاليه وفرقوا مع سنين وهم فرقوا مع أباح تعم أباح يقوب عليه السلام إلى غير ذلك وعرفوا الله الرخا عرفوا بفشدة فش كانت خاتمة دياله؟ خاتمة دياله عز الله تعالى واصبحوا الملك ديال المصر كان هو خليف فرعون لانه أنه هو قشي على يده واصرح لي واجمع الله بين إخوتيه وجوه خوتهم شجدوا لي كما في الرؤية إن رأيت حتى عشر ككبين وشبسة والقفار رأيتهم في سجدين لي وقيس شجون جائز شجون تحية وثلام على السريع ومدينا نحن ليزوا الشجون رفع إلى اللسود شوي والطمار شودوا اللي خلصت وياهم تعبودون ثم أعطاه الله الملك والسولة على مصراب إلى غير ذلك ثم ألقى الأمر إلى أن بينما ورك غادف غادف اسمته جيش يلو غادي السقفة عجوز فس واحد العجوز فعرفها تعملت بسكي <سك">. لما قال لا إله إلا الله بهذا الله فسبحان الله الذي جعل الملوك عبيد بمصيته وجعل العبيد ملوكا البطاعته سبحان الله يا رب احييني اول ارضيك معي ايوه ايوه ايوه ايوه Ладно. Ладно, играем. Я синтез.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 Kami tidak melihat bukanlah apa. Apa yang terjadi? Apa yang berlaku pada masa itu? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku?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 شوفوا لي عندو شيء عمال يتوستل به لله وشوف الناس تبعين السمنا وش نسلو بسيدي بس قدر ولا بسيدي ولا بسيدي موسى ولا بسيدي موسى, بس موسى ما شو نسلو الله ما يبغي حد وستل به إليه إلا وعن الحاجة إذا كان حي حي توستل به سيدا ربي يتعني أفضل منك يدعي الله و أنت نعم أما إذا ما كانش إثبته تبيعوا في واحد الميت ولا بواحد ياك انتو لا وهنا الحياش ينفعون من الحي هنا كاين يبعوا من شي الله سبحان قالوا شوفوا توسلو هنا قال شي قال لولاتي والله ما انك تعلم أني عندي اب و ام عزيز على ليا معهم وكبروا وقوا عايشين بجوج و كنتكر هذه الغناء وكان جي مكالح الغنم كان لهم الحليب شربوا واحد ليه جيت مخر قيتهم نعسوا والولاد كي يبغوا يشربوا الحليب قعدت شدي الأنيجة وقعدت قبل قوم باش بشي وما جي عين ساكن قوني نعس وانا قاعد كنت أضرب اش مقصودي رضاك ورضاك وطاعة الوالدين الله امر بطاعة الوالدين وانا قاعد قال لي وقحتين عزو الدراري وانا قاعد كانت سنفة الوليد حتى فبعطيتهم شرب اللهم يا شيح متنو شك فافرج عنه هوين تحلت فرجة تولوت قالوا التانية قولوا اش عندك ذكر قالوا لهم اللهم كتعلم انهم تغاني مع راسي وغاني مع راسي واحد من تعمي جاء جاء واحد سيد السيد مسكين مرض وتفقر تفقر و عنده موليدات و الزراع و قحته له مقاما يأكل جاء جا قال لي جات في كتلو فيك اشياء كلهم تريه قال لي سيري الولد عمك جاءت عندي هو تجدر قال لي الراجل يالي قال سلفهم مية دينار تعطيهم لي قال لي همي بو يعطيني هذا مية دينار و لكنت جميلة بزا قال لها اعطيني أعطيني هنا بكين فسكر لي لا رجعت ما بغير اللولة والثانية في قال لي وفين قال لي قال لي لي قال تبغيت راسي قال لي ها بغيتين ها, ها الترى بسكين ها المرأة إذا ما رقعت مني سدليها الرمق ديالها كانت موت بالجوع مسكين ما بغير يعطيه واحد في سبيل تلقعت واحد قلت أهوال وغير يجين ما نعطيكه واش غاديه؟ تعتقره صعب وقلتك السعب عندها تعتقره صعب حال عبدال راتح وقصلكم أحرم عليكم إلا بطرتموا إليه هكذا؟ هكذا هكذا رافع بسموته كيف بس صارتك على الناس تغنق الله وقع ما صيب حالتش قالوا الولد كذلك قالوا لي تسو جاء غيتك إلى من يلطبيه تسو على على حسابه ده شر مصيبة أرجع بنا من يسد رامقها ولا كرجل الشيخ لا تقول تقولنا قتال الشيخ مذوقي يمكن ما كان حلو أحضرك إن كان ذكر كنت تكلموا على إنسان شاب ما مجهوش هذا كي قالوا لي قالوا لي إيش حال يوم رمضان قالوا ما أنا ماشي موالي ناجل بلاي أكيش بحبك ماشي بحبك ده الأخر لي قال لأبي حنيفه غير ساكت قاما كي يتكلم قال لي بسي أبو حريفة قال لي تكلم ما تتكلم سيسمي قال لي ها سيدا اي دا اش مشكله في رمضان قام بغى تغرب تنصلي شنديرو قال لي ها حال كنت غير يسكت ماكيشو حنيخصوه يسكت على السلين نعو يسولي سؤولي اسمه بعد يبتسلق ممكنني نفسك ممكنني نفسك ممكنني نفسك ممكنني نفسك مش قال لي على رجل أسير ممكنني عشغل لما جيت دخلت بين باش لي الله ولا إلا بحقك يديك قال لي خاتني الراديو أخذت بسيطر بيونت و أعطيتها مئة دينار دي دي دي دي دي ومشيت. أمشيت و أمشيت بروف الحاق الفرجة أدوه الثاني قالوا للتاتي و أتكلم أنتوا في كناق راح الغار أنا راببوه خارف صاحب اللهم ما قال لي يا ربي كنت كان عمل جيبشي ناس يعملون لي عامان جاءوا حتى الخرن نهارا عادي جا بدي ولما بدا يعمل داك العمل بدا يعمل المجد نخلصهم اعطيته اجره دياله ودعوك لي عملوا النهار كله اكثر منه هو قال لي انا عملت انا اقرب لهم ولما اعطيتني اعطيني كيف وجدت كل واحد عمل على حسب الاجره اغضب على هديك الاجره وزاد شاكلي يا جاشت هديك الاجره وخزنت عليه ودرت عليه بهيمات وابقت سنين حتى ولا تبقى وغنوم وزراعه تولد الخير وحدنا يوم الايام تجع عندي كبير شرف سكينه جاء معدو تفقره عندي قال ليه فرش ما عرفتيني قال ليه يخدمس عندك واحد وكذا كذا ليه مرحبا دخلتها ضايفته شو يخلس وزن اه سر حار ونغنمه قال ليش على زو السلطة قال ليه قال سيناري شيء اللهم اكتش يعملوا جكفة في الريش عنا يتحل او ما يخرجوا وهكذا يوقع فهذه المشكلة يتوسر به الله بالعباد الصالحة وما يطلبوا وسيطة سيدا ربي ما بيكموا الواسيطة واش انت هذا با؟ لولاد مع اببه هم واش يفتاجوا الواسيطة الولدي قول لأخو سيقول اببه وانت شكال دي؟ سير اببه قولي هذا البوء فكيف فاب سيتر في الوالدين افضل منهم ورح منهم وكلهم اشمن غباء وسط تقرب لك من حبل الوالد تغوت على هي اللي لوبيان وكاع مول الطاير او تغوت على مزين قال مزاين يقولك واش درتين مع الله شريك تعالوا الله وعن ذلك زي كبيره تعرفي الله بالرخاء يعرفك الشيس وراوينا ايضا ان بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم انه الموقف غزوات حديثية غزوات ويدور دعويا ماشي ماشي غزوة بشارس الله صلى الله عليه وسلم أبغى يدخل المكان ومنعوه المشركين قص وكان غاي يدخل غادي نود حرب غادي يموت فيها المسلمين لغورا بتمك و الله تعالى سبحانه أمر بها وأمرهم بالصلح حتى كثنت منيا وكانت حديثية سنوات ستة سنوات ستة هنا جاءوا المسلمين قالوا ما تدخلش قلوا ما يبغى تجلو الخرجة معاه معهم معاهدة وداروا فيها عشرة سنين وداروا فيها بأن مجميلة المعاهدة قالوا فيها ليجا هربان من المسلمين عند رسول الله يطرد يرجع أولي هرب من المسلمين اللي عندهم ما يرجعش داروا هذه معاهدة قالوا الصحابان بغوا شاشتين مجميلة مستدنا عمر و سير وغادي لنا راه ندخلوا لمشي الحرام قال لهم واش قلت سيدنا عمر قال قال لي قال لك رسول الله هذه لا تدخل الحرام لا تدخل لنا كيواعدوا هذا موعد هذا فبلا موعد هذا موعده كيتفقوا وشكون اللي كتب رساله كتبها سيدنا علي وكتب هذا ما صرح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر قال لي سوهيل بن عمر ما ديش رسول الله كون رسول الله جاء ما انت قال لي ما بغى سيدنا علي محيها محيها النبي قال لي يا سيدين لي محمد عبد الله سوهيل بن عمر على كذا بنا ما كداري كأي جندل ولد سوهيل بن عمر العميري ولده مسلم وشايد دباه ولدوك الناس المسلمين الشبال وغيرهم وغيرهم, وغيرهم مشدودي في الحبس سيلموا زاكلو شديهم الفر كيعذبوه جاي بالديو ديالو يديو شي جاي, جاي من, من مكه الى الحديبيه الى الحديبيه و الى مكه الى الحديبيه الحديبيه قربا لمكه بشي كيلومتر تقريبا شي 10 كيلومتر قريب جاء ابو جندل يرسوه في قيوده و رفت تفزاله رفت تفزاله في وهو رجل جراه يدوره حتى وصل شو هاد كلمة أكل في التوهل بن العمر ناضي يضرب بولده أجر قال له رسول الله هذا خارج من كلام هذا جاب هذا قال لي سوهل بن عمر لا إذا ما كان شحنا ما دير معارقة الحرب <تصفيق> <تصفيقي> شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم بيروت ندير دين ابو جندل يا رسول الله اطردني من العدو وتردني في شنو قال لي الله هناك فرج ومخرجا قال سيدنا عمر سيدنا عمر جاحده واعطاه سيدي قال لي اضرب العدو والله درنا بقدوها قال لي يا رسول الله قال لي ناخذني وكن لك وقت ديم ابو جندل قال له وقال له ثم قال له غنديا سيج على الله ولا كفرجنا فاش قال له النبي صلى الله عليه وسلم رجل يرجع بالضامن قال له مكرز بن هو شي واحد خور. قال احنا ضامنين وحوة ابن عبد عزار وجوش. ضامنين, ضامنين باش ما وقات هذي في الموعاه هيدا، أشوية، بدهوا العيالات، هربت أمي كلتون، بنت عقباب بن بن من أبي موعيت، عقباب موعيت، الناس بدر واحد عاده واحد كفر، هذي موك خرج بنته يخرج الحياة من مي وهي ويا شاب ما مجهو جعة، وقاط غات هذي كديك كيف شافه؟ خلاص بنحرف ليحتوصلتي، خط المدينة تهال المدينة ومسير جحالي اوضر خمس مئة كيلو متر ويكاتش يوز كيلو تاوصي اوما يرسنو اخوتها جاء اخوها الواليد وعيمارا قدع قول المعاهد تبعوهم قالوا المعاهدة تردالين عند يبعد عندي ابو سلام لاتيها اياك تردونا الاياك ترمشي بحر رشاة رشاة بعدها مو يسمروا التكرفيز حنا العيناتي دار رجعنا رمان قال يا نبي صل وسلم قلتها ملياتي فلان الله يقول نزل الله الايه يا ايها النبي جاءك المؤمنات مهينات وحنون وحنون كاين علمتوهم ان مؤمنات فلا ترجعن الكفار لقيتوهم مؤمنات ما طبطوش الكفار لا هن حل لهم ولا وحل وانتم انفقوا ثاني يمجو فيها اعطيو الرجل الصداق اعطيو العافية ياخذوا الصداق ديالو وياخذوا واحد من المسلمين ها ثم سبعة سوبيا تبعى برجلها نص ابن عمر أعطى الزقر لرجلها وخذت تبعى أما ممكن توم تبقات تخذها الله زيد رضي الله عنه النساء مقشفية على الحالة إذا بأبو بصير واحد الشاب هرب الحبس يلوكا. قال له عن النبي قال يا رسول الله جلت كيدرتي مسكين جاي من القيود رجلت نفقت وغير بشي مسكين ورجلت مزروحا يدم واحد شبان وهل نسكين كان شبان الإسلام كيدروا عن الإسلام وشبان اليوم دفعوا الدهريه الدهرية والشروعية والكوفر ودد أبائهم ودجددهم ودد وطانهم فإنا لله وإنا لها راجعون كيدرتي تمسكين أوصل قال يا رسول الله شدرتي ليه؟ سفتو ليه؟ سفتو ليه الناس. واحد واحد قالوا أنهم يصلوا له ويصفوا واحد قالوا هذا قال يا أبو بصير رضي الله النبي صلى الله عليه يا أبو بوسي سيجعل الله لك زيد فرق يرجع يا رسول الله هذا في, الدنيا في الدنيا قالوا أبو جندل سوهي والسوهي بن عمر وغيره وغيره من يجعلهم ضافارز مخرج أو كبيرة هايدي لهم فارج إنه برد عصري نسرع قالوا لي الصحابة شروا لي قالوا لي سمعتي واحد كألفين وألفين كأوف وسير ومش من سير عمر قال أبو جندل قال لي دم دم دي الكفر الكل بحسن منه أضرب الكلب على بعلبة اضرب الكلب يقول ساعش ساعش ساعش إلى أبو ساعش ساعش ساعش بعض ساعش ساعش الله ساعش ساعش ساعش ساعش قالوا ساعش ساعش قالوا ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش ساعش رفدين السيوف دياله هو غادي توصل واحد لمحيه رفد هناك العاميري السيف أقول لهم صار هذا السيف أنا فيه في, في, في الأوسر خزرش أصحاب النبي وقال تصرف بهم ونذير ونذير ونذير ونصر الله العزاق قال له واحد السيف عندي مضان وما كان ها قال له يا خلاه إلى قرطة مائتها تنعس تنعس وجوج وافق أبو موسى فقط كيلو يقطع وشد سيف فمه وقال وبقى حرض السيف يتقطع وهو يقتل قتل هذاك العامل قتلو غير وقال وبقى عليه يشي حتى تبرد لما بردوا لا خرف هرب اهرب لا خرف هو هذاك الاخر مع غير اسمه ها تبعوا تبعو يجري يجري يجري يجري يجري, يجري. وصل توصل لمدينة يا وطانيين قال الحزرك يطلطن وتفت منه أدخل يجدل قال لي يا رجل أنا فيك راه صح أبو بوصير أخص العميري رجيني أنا أبغى يفت قال يا رسول الله إذقى عليه قال يا رسول الله أنا أدلت لي يا رسول الله ولا كفر ونخرج أنا حرصي أنا رأى أنا دفع تلمسي خفت لي فتنوني على ديني قال يا رسول الله واسير شوف شي محل ما, ما تقاش هنا نحن ديري معه بالنسبوع هذا ما قال أبو بوصير هذا امشى امشى الطريق تقرب لمكه ما بين الطريق اللي كانت دير في كلشان اللي زو عليها غريش نزيد تما سمعوا ابو جندل هرب هرب سبعين, و... سبعين واحد هرب تما من... من الحبس من مكه حتى ل... حقوا به تماك وله الطريق كيخرجوا على الكفار <تصفيق> ما كانوا غير يجردو من المال ويقتلوا ويجهزوا أتى يخرجوا فيهم يدرونه من كامل كامير ما يزادوا عليهم ناس خلال يسلموا من الأسلام و قادة إمروا حتى ولد 300 واحد ولا جيش قال يدرونه هو أبو بوصير وأبو جندل وبعد ذلك بك قتل من الطريق قالوا له قورج كيف لو كيستفتوك يقولون لها الله الرحيم الرحيم لي انت قورج و احنا قورج لي غير غير اللي يجاكو بشده صافي احنا عفا غير فكعينا هادو راه يكون لقد ما بقعد لا أغنم لا يكون هناك مكانه قال مكانه هناك مكانه هناك مكانه مع مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك الله هناك مكانه هناك مكانه هناك بعض هناك مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك مكانه هناك مات مات على كتب رسول الله جدوا أبو جندل و جسوا بن عمرو جمع لك كأد دبش, دبش شباب كلهم جاءوا ودخلوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت أنه خرج منه هدثوا هو الفرج تعرف الله ينفرغ أعلم كالشدة ان بعض العصري يسر وذكر لمن طرطش رحمه الله أن روى بسنديه إلى حاريز من, من كبار قراوة مدينة قر... قر... تونس قال, قال لي عبد كافي من, من الناس العلماء القضل قال لي رأيته بعيني واحد كرامه المع... من كرامات وقعت العلامة الإمام أبي, عب... أبي بكر بن عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن من العلمات الملكية الكبار. قال لي جاء واحد الراجل دخل جاب لي دريس غير قال لي أي فاقي قال انت ولي الله كذا العلماء هما قلوا يا الله يطلب الله تعالى هذه الدرية لم يكن يتكلم تستعمل كلام سينين هذي وعندي غير هو وأنا كنت ناوزه لا نقري كتاب الله كذا قال كفلت فتاة أبو كرم عبد الرحمن عيني دمعت وبدأك يطلب صيدار وشديديه مسحاب مسحاب بعض غولا يقوم بتحليه قال يهو ولدي دي قمش هدو الله إلهي الله محمد رسول الله هو يتكلم الدري تكلم الدري صحيب حال عمرو ما لما تكلم الدري إنه بعد العصري فرج الله فيه تكلم الدري لما تكلم الدريه كلفته أبو كرب العبد الرحمن قال عبد الكاثر قال يكان طبق الله تعالى هاي بتحكيه لي هاي كرم. لما كان قويش من الشهراء الشهراء مش يمزيئ لها لا تحكيش عني لا تحكيش عني هادش قلت الجانية قال لي يا لأ انت العلاج راه ما يسكتوك شي تحكي للناس أرا راك إذا ما قديش راك فورا وإذا قديش راك خادم عارضك سكت ما قال ليش اهتمت ابو ابن عبد الرحمن. لما مات بداول روضاء والناس له ونرقص واحد ذاك الرجل أبو ذاك الدري وش يدري ولا راجل وقال لي هم هاسيا أسي دنيا هذا الاب ينكر مع عبد الرحمن من ولياء الله الصالحين ها شو قال ليه وشو قال ليه وقال ليه دعوا شي اخرين كان يحكيه ليه قالوا لي ايش حال مشاكلش قال لي وكيف قال لي انها تقولوا لحاج شوف ديس ديب الصح وكيف قال شي واحد دابها غير طنطينة يبدأ ده سيدين الحاجة ركدون ركدون فأصحاب الكارمة ديب بصح ما كيفغوش يفتخرو بيها ولا كيدين وا يزيد بن ابي بان سليمان بن عبد الملك المفوضه الخلافه اليه ارسل محمد بن يزيد وكان سليمان بن عبد الملك يسمع سيدنا عمر بن عبد العزيز كيسمع ارسل محمد بن يزيد الى العراق باش يرد الناس المظالم ديالها وسير ومجملته هنا شدد عليه يزيد بن ابي مسلم فانه جبار كان قريب الحجا بن يوسف هذا يزيد بن ابي مسلم لما العراق ضيق بي يزيد بن ابي مسلم هذا ضيق بيه لانه كان جبار وكان يضرب الناس ثم لما مات سليمان بن عبد الملك مرت خلافة عمر بن عبد العزيز وجاء الخليفه يزيد بن عبد الملك كان يزيد بن عبد الملك شويه هو بحال معها اسمه ولا يزيد بن أبي مسلم ولا يزيد بن أبي مسلم وصفته ولي على فريقية حكم على تونس وفريقية حكم عليها همز بلهم إياك وش كلي كان ديك ساعمت ولي لأن اسمه لأن محمد بن يزيد أبقى في زبان سليمان أبقى رجع من العراق أرجع تيني صفته فريقية وكان هذا محمد محمد بن يزيد بن أبي مسلم عدوه هو محمد بن يزيد لانه كشدو كان اسمو تخلص منه من ظلمنا وكان كيظلم الناس لما تولي يزيد بن أبي مسلم وجا الافريقيه وصل القروان القى القبض على يزيد على محمد بن يزيد وفي رمضان وجاب وقال طالما تمنيت على الله القريبي انت جيتي قالي الأخوة طالما طلبت الله تعالى فكني منك هذاك مزيان عدل وهو محمد بن يازين والأخوة مسلم يازين من قرار الحجاج من ذكر طبقة الظالمة قال لي دابع فهمتي قال لي صافي أمكاناني الله منك وهو الله وحاط واحد عنده ديال علم وكيتسنى سنة مغرب تكلم قال لي فهمتي قال جمالك لبوتا سلطك من سبق قرب قتل قبل ما يجي ملك الموت لا صعب قتلوا ملك الموت حرار. قال له رجاه الله و المغرب و يدينت المغرب أمر الصياف يجي يجاب السيف يدينوا محمد بن يزيد له راسه قالوا يزقاون يصلي المغرب و كان يصلي المغرب الوالي زاد يزيد ما بسلم يصلي بالناس أهل الفريقية كلهم متافقين عليه قتلوهم انه بحي المفعل ظالم غير الشجد ضربوا واحد واحدة عمودوا بالرأس وقتلوا الناس قتلوا شيف سكاكر قتلوا فسبحانه منفك الأسير وقتل الأمير فك الله ذاك الأسير بسيكي وهو محمد بن بريازي قال لي رجال الله وقتل الله الأمير بساعة واحدة لحافقه مكان لعنب قال لك تسبق ملك الموت شوف هاد شوف هاد أدب هالجبار الحزاج قال لك شد مئات آلس راجل شده في الحبس و ألف مره و لا الضيق على شيء و قال بالناس و كي بل كشيف العدابين نموا منهم تلف بعد سعيد من جوبير لكن من جمعة تمت طب نترى معافي قالوا اشتغالي بشجاه نمدود ولا تنمو حين كم طمع فيك هو زي لكن أضلانا هذا قال قال الطرطوشي قال الطرطوشي رحمه الله ووقعت واقعة في خراوان عجيب